بوك تو يرمي سكس ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون لار في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى دش آرزال الدش لا يعمل. الدوش لا يعمل. سجكسو لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحداً يصلحها؟ أداة تلفون يوك. لا يوجد تلفون في الغرفة. لا يوجد تلفون في الغرفة. أداة تلفزيون يوك. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. أدانن بالكوني لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون الغرفة, الغرفة, الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. الغرفة صغيرة جداً. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. كالوريفير çalışmıyor. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. كليما çalışmıyor. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. التلفزيون بوزق. <بزوك> التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. <هوش ما جيت ميور> هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. السعر عال جداً علي السعر غالي جداً ده أجوز بير شيينز بار ما؟ ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ برالار ده يقن ده جنشلر إچين بير مسافر هانه هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ براذا يقيندا بير بانسون وار هل يوجد بنسون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسون بالقرب من هنا؟ براذا يقيندا بير رستوران وار هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم؟ بالقرب من هنا